وأت النساء صدقاتهن رحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فقلوه فإن طبنا هنيئا مريئا ولا تظلموا صفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم وقولوا لهم قولا معروفا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُوَّ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينُ فَرْزُقُهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُ اللَّهَ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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خَالِدًا فِيهَا فيها يدخله ناراً فِيهَا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من لسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً وَالَّذَانِ يَقِيَانِهَا منكم فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَرْضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء أكرهها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاعة مبينة وعشر 129. فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ طَلَّقْتُمُ الِاسْتِبْدَالَ زَوْجًا مَّا كَانَ زَوْجًا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُمَا نَقْطَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 إنه كان فاعشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وأمهات نساءكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 فَانكِحوهُن نِّكاحًا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمورا بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما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 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعهذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطاعن فلا تبغوا عليهن سبينا ان الله كان علييا كبيرا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 واعبُدُ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانًا وَبِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِذِ الْقُرْبَةِ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالْجَارِذِ الْقُرْبَةِ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاعِبِ بِالْجَمْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُرَى الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَقْتُمُونَ مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا بري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا, فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم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 من الذين هادون يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وراءنا ليام بألسنتهم وراءنا ليام بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أُنظر كيف على الله الكذب وكفى به إثما مبينا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنّة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلما ظللا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا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 وما أرسلنا من رسول إلا ليطيع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرا فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطل النف إن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أقم مع شهيد ولَئِنَّ أَصَابَتْنِ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أُمَّهُمْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا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 من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاع فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول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 وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَقُلْ لَهُ قِفْ لَمِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ نَقِيبًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا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 أتريدون أن تهدم أن أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَاتَّدَوْا وَتَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حتى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 كلما ردوا إلى الفتنة أرسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويقفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وغضب الله عليه ولعنه واعده عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولون لمن القى اليكم السلام لا اسمنا تبغون عرض الحياه الدنيا فان الله مغانم كثيره كَذَلِكَ كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيراً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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم نم وساءت مصيره إلَّا الْمُصْطَوَعِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ الله فَأُولَئِكَ عَصَى اللَّهُ أَيُّهَا الَّذِينَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عفوا غفورا.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 وإذا قنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقط طائفة منهم معك واليأخذ أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا فإذا سجدوا فليكونوا من وراكم والتقط طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك واليأخذ حذرهم وأسلحتهم وَدَّى الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, ولا جناح عليكم إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ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 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائلين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما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 هأنتم ها هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا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 ومن يكسب خطيئة أَوْ إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل مهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إِلَّا انفسهم وما يضرونك من شيء وانصر الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما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 إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد ظل ولا نبعيدا إن يدعون من دونه إلا أنثى وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ وَمَن يَتَّخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ خُسْرَةً مُبِينَةً يَعِدُهُمْ وَيُمَلِّئِهِمْ وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُلَّا إِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصنق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب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 ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلاقة وإن تصلحوا وَتَتَّقُوا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِيَّا تَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلَّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعٌ حَكِيمٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاؤُكُمْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ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 إن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويُستهزه بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَا لَا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَلَا إِلَى هَا أُولَاءِ وَمَنْ يُظْنِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الترك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا, فقالوا أرنا الله جَهْرَةً فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا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 برفعه الله إليه، برفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، وإم من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبى قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.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 إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد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 يا أيها الناس قد جاء أقرب هار من ربك وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فِي في رحمة منه وفضله ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هنك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد